وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّبَعْنَا آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانُوا ضَلُّوا سَوَاءَ السَّبِيلِ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ